وبعد فقد بوب الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه حاد الارواح الى بلاد الافراح في الباب التاسع والخمسين قال باب زياره اهل الجنه بعضهم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم في الدنيا وذكر قول الله عز وجل واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين فاذا مرنا وكنا ترابا وعظاما إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ قَالَ هَلْ أنتم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُ لَقَدْ قالت, قَالَتِ اللَّهُ قَالََتِ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَطُرْدِينَ قَالَتِ اللَّهُ إِن كُنْتَ ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين قال ابن القيم فأخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة لم أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا عن أحوال كانت في الدنيا، فأفضل بهم المحادثة، نعم المذاكرة، إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة، ويقول ما حكاه الله عنه. يقول أئنك لمن المصدقين بأن نبعث ونجاز باعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وكنا ترابا وعظاما ثم يقول المؤمن لإخوانه من أهل الجنة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 تقول لهؤلاء المتذاكرين الذين يحدث بعضهم بعضا هل أنتم مطلعون هذا رواه عطاء عن ابن عباس والثاني أنه من, قوله أنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم هل أنتم مطلعون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 نعم وهذا الذي اختاره ابن كثير ايضا في تفسيره واما عن معنى القرين فقد ثبت عن مجاهد فيما اخرجه ابن جرير عنه بسند صحيح انه قال القرين الشيطان اي الجن لما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ثلاثة أقوال أخرى الأول أن القرين بمعنى الصاحب أي الصديق الصاحب في الدنيا أي أن هذا المؤمن كان له صاحب ينكر البعث والدار الاخره وهذا الذي يظهر من كلام من القرين اختار هذا القول وكذا ابن كثير والقول الثالث ان القرين هنا بمعنى الشريك والرابع ان القرين بمعنى الاخ وقال السعدي رحمه الله في تفسيره ان يقول صاحب الجنه لاخوانه هذا أيضا يؤكد أن السعدية اختار نعم اختاره ابن قيم الجوزين لم يقول صاحب الجنة لإخوانه هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني نعم ما زلت أنا مؤمنا مصدقا وما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا ثم بعثنا فوصلت انا الى ما ترون الى ما ترون من النعيم الذي اخبرتنا به الرسل ولا شك انه قد وصل الى العذاب فهل أنتم مطلعون لننظر اليه فنزداد غبطه وسرورا بما نحن فيه ويكون ذلك راي عين والظاهر من حال اهل الجنه وسرور بعضهم ببعض وموافقه بعضهم بعضا انهم اجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قريني فاطلع فرأى قرينه في سواء الشحيم أي في وسط العذاب وضمراته والعذاب قد أحاط به وقال له لائما قال له لائما على هذه الحال وشاكرا لله على نعمته النجاء من كيده تالله إن كدت لترضيه أي, تهلك أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه، من زعمك ولولا نعمه ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المخطرين بالعذاب معك قوم نحن لا تجلس لا نعم بميتين الا موتتنا الا الاولى وما نحن بمعذبين ان يقول المؤمن مبتهجا بنعمه الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب استفهام بمعنى الإثبات والتقرير أن يقول لقرينه المعذب فتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة, سوى الموتة الأولى ولا بعث بعدها ولا عذاب وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وحذف المعمول والمقام مقام لذة وسرور فدل ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع والإشكال ومن المعلوم أن لذة أهل العلم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 فلما ذكر تعالى نعيم الجنة ووصفه بهذه الاوصاف الجميلة مدحه وشوق العاملين لمحثهم على العمل فقال ان هذا لهو الفوز العظيم الذي حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي واندفع عنهم بكل محذور ومكروه فهل فوز يطلب فوقه أم هو غاية الغايات ونهاية النهايات حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات وفرحوا بقربه وتنعموا بمعرفته واستر برؤيته وطربوا لكلامه لمثل هذا فليعمل العاملون هو حق ما انفقت فيه نفائس الانفاس واولى ما شمر اليه العارفون الاكياس اه اما الحسره كل حسره ان يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب ذي الدار فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ أعدنا الله أيام نعم انتهى كلام السعدي نعم رحمه الله وقال الله عز وجل واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم قال الشوكاني في فتح القدير نعم يقولوا نعم لبعض نعم بما صرتم نعم في هذه المنزلة الرفيعة وقيل إن التساؤل نعم بينهم عند البعث من القبور والأول اولى نعم لدلالة السياق على انهم قد صاروا في الجنه وجملة قالوا إن كنا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ماذا قال بعضهم لبعض عند التساهل؟ فقيل قالوا إن كنا قبل أي قبل الدار الاخره وذلك في الدنيا في أهلنا خائفين خائفين وجيلين من عذاب الله أو كنا خائفين من عصيان الله فمن الله علينا بالمغفرة والرحمة أو بالتوفيق لطاعته ووقانا عذاب السموم يعني عذاب جهنم والسموم أسماء جهنم لم هذا جملة ما جاء من حديث أهل الجنة بعضهم بعضا في الجنة وحديث حقيقي نؤمن به ونسأل الله أن يبلغنا إياه آه. فإن أهل الجنة يتكلمون يكلم بعضهم بعضا كما ذكر الله عز وجل هذا عنهم وسبحانه لا يقول الا الحق لا يقول مجازا كما قال اهل البدع جعلوا كلام الله الذي هو على حقيقته حقيقه جعلوه مجازا فشابهوا اهل الكتاب في تحريف الكلم عن مواضعه ومن كانوا لم يستطيعوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن فلم يجدوا إلا أن يحرفوا المعاني فالحذر الحضر من أهل البدع من هذه الفرق والأحزاب التي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 الذي انزله رب العالمين يطعنون بالشبهات وبالاهواء وحالهم كحال هذا القرين الذي كان يلقي الشبه على صاحبه المؤمن في الدنيا يريد ان يجره الى طريق الهوى والتحزب والكفر والشر فأهل البدع والأهواء وإن انتسبوا لأهل القبلة أي كانوا من المسلمين إلا أنهم اتبعوا سنن من كان قبلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعوا سنن من كان قبلكم شبرا بشب وضراعا بضراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن اولئك فمن الا اولئك اي من الناس فالحذر الحذر من هذه الاحزاب التي سلكت سنن اليهود والنصارى في التحريف للكلم عن مواضعه وفي إلقاء الشبهات فإنهم يسعون جاهدين إلى تنصي حقيقة الإسلام والعقيدة الصافية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها أصحابه إلى من بعدهم. حتى وصلت إلينا هم يريدون إسلاما بلا مضمون هذه الأحزاب نحو حزب الإخوان المسلمين وغيره يريدون إسلاما فارغا من عقيدة وشريعة مجرد شارة عنوان بدون مضمون فلا هم حافظوا على العقيده ولا طبقوا شريعه هذا حالهم من نشاه حزبهم الى وقتنا هذا يتمسحون بالاسلام وهم ليسوا دعاه الى الاسلام بل دعاه حزبيه وعصبيه جاهليه فليتقوا الله في انفسهم وفي هذه الرعية التي أضلوها بهذه الحسبية هدر الله وإياه إلى سواء السبيل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 فننتقل نعم الى فصل جديد من فصول النعيم في الجنه نعم هو سوق الجنه نعم فقد اخرج البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال ان في الجنه سوقا ياتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم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 وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا هذا حديث جليل فيه اثبات عقيده في نعيم الجنه وان تعتقد ان في الجنه سوقا ليست كاسواق الدنيا بلا شك يأتي إليها أهل الجنة في كل جمعة فتهب عليهم ما الريح ريح الشماء قال النووي رحمه الله تعالى المراد بالسوق مجمع لهم إلى أهل الجنة يجتمعون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 في كل جمعه وتقدير لان الجنه ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر هنا مريح الشمال بفتح الشين هكذا هي روايه وقال صاحب العين والفراهيدي هي الشمال والشمال بإسكان الميم مهموز أوه. إلى آخر. وهي التي تأتي من دبر القبلة أوه. أي عكس القبلة تأتي هذه الريح عكس القبلة نعم. نعم. نعم قد قال القاضي نعم خص ريح الجنة بالشمال لانها لأنها ريح المطر عند العرب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 أرض الجنة وغيره من نعيمها نعم انتهى هذا صح حديث جاء في إثبات سوق الجنة وسمى حديث أخرى قد أوردها ابن قيم الجوزية في حد الأرواح ولكنها لا تصح هذا صح حديث في سوق الجنة ونأخذ فصلا جديدا عن طربة الجنة وطينتها أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما تربه الجنة يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن صائد عن طربة الجنة فقال ابن صائد ويقال ابن صياد أيضاً درمكة بيضاء، من درمكة بيضاء مسك يا أبو القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت، صدق ابن صياد عليه، وفي رواية أخرى عند مسلم ايضا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 انها في البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض الدقيق الذي هو خالص من أي شوائب يسمى بالدقيق الحواري وهو الدرمك الدرمك واخرج البخاري ومسلم من حديث انس عن ابي ذر عن انس عن ابي ذر رضي الله عنه حديث المعراج حديث طويل موضع الشاهد منه انه صلى الله عليه وسلم قال فادخلت الجنه فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ وكسبان المسك واذا ترابها المسك فقال علي القاري في مرقات المفاتيح جنابذ جمع جنبذة بضم الخاء والباء ولما ارتفع من الشيء واستدارك القبه وقال النووي وهي القباب الجنابذ اي القباب جمع قبه اما اللؤلؤ فمعروف وفيه اربعه اوجه بهمزتين ارحد فيهما وباثبات الاولى دون الثانيه وعكسه فهذه هي تربه الجنه ضرمكه بيضاء يعني ابيض ناصع ابيض ناصع البياض وترابها هذا التراب الابيض الناصع البياض رائحته المسك وهي وفيه جنى ويك اللؤلؤ ارقباب تقباب هذه الجنه التي غفل عنها الغافلون وسعى في غير طريقها المغفلون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 وصلى الله ala محمد wa ala واصحابه وسلم